اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وااعوذ بك من لا احصي ثناءا عليك انت كما اثنيت على نفسي